لَمْ يَأْتِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَٰبَ وَلَا يَكُونُوا كَٱلَّذِينَ أُوتُوا الكتاب من قبل فطال عليهم لمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي لرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تحقلون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 لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب جحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال ولولاد وتكاثر في الأموال ولولاد كمثل غيف نعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب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 مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت ذي الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما لا أن إن على الا پیتا لم لوپ الحميد سلانا ناوا زلنا الله کسپل جیو مولیولی مائع إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا لُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ مَنْ نَبُوَّءُ أَتَى الْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قفينا على لهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه للنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتضاء سم وکا یا تین دین آجا چیم سیون یا وَآ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 الفضل بيب الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم